وتفصيل لكل شيء وهدا ورحمة وهدا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا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 سَنَجزي الَّذِينَ يَصُدُّفُونَ عَن آيَاتِنَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمان العالم كُن آمَنتَ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خيرا قُلْ انتظِرُوا إِنَّا نَتَظِرُ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أمرهم إلى الله ثم ينبيء بمن كانوا يفعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجازى إلا مثلها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 إن صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.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 ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبلونكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب رَبَّكَ ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم